وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ لَيَقُولُنَّ الله قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بضر هَلْ هُنَّ كاشفات ضره أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ممسكات رَحْمَتَةٌ قل حسب الله عليه يتوكل